بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينفق عن هواء ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاةَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذكر وَلَهُ الْأُنْفَى تلك إِذَا قِسْمَةٌ ظِيْذًا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ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 إِنَّ رَبَكَ وَاعِظُ الْمَوْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا شَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا تُمْ أَجْنَبَتُوا فِي بُطُونِ أُمْمَهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الْتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَإِعْطَاقًا لَوْ وَأَكْدَى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 وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُلْتَهَى وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ فَلَقَذَّ زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَّى وَأَنَّ عَلَيْنَنِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى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 فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وَاعْبُدُوا